الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا